بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاذ بالقارعة الحاقة ما الحقة وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فدثر القوم فيها صرعا فدثر القوم فيها صرعا كخنقهم ناجازنا خلم خاوي فهل ترى لهم من باقيا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله وجاء في رعون ومن قبله والمؤتفيات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الربيع إن لما طغى ما حملناكم في الجارية لنجعل أنكم تذكروا لنجعل وتعيها واعيا فإذا نبخ في الصور فإذا نبخ في الصور نفخته واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكتا واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكت ذا دكتة واحدة في يوم إذن وقعت الواقع والشقة السماء والشقة السماء فهي يوم إذن والملك على رجائها ويحملها رش ربك فوق يوم ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذن ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذن ثمانية يوم تعرضون يومئذ فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوف فأما من نُثِيَ كِتَابَهُ بِيَقِينٍ، فيقولها أم قرأوا كتابياً، إني ظننت أنني مناقِن حسابياً، فهو في عِيشة راضية في جنة عالية قطبها دانية كل وشبو هنيه. ما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي وأما من أوتي كتابه بشماله Hölge! Olen...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 قيلوا طغوا ثم الجحيم صلوا ثم في سر ثم في قالو باغلو ثم الجحيم صلوا ثم في سرسل بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تنكرون تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ملقطنا منه رتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لذكرت للمتقين وإنه لذكرت للمتقين وإنا لنعلم أن منكم كذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين غافر وان هو لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم